فروع الثقه وفروع المسائل ولو أنه سئل عن عملة ترك المناقشة للنفس في الاخلاص والرياء لم يكن له جواب أو قيل له لماذا لا تشتهد في الفاس لم يكن له جواب لأنه يخشى أن يكون متهما كأنه يقول لو, لو درس هذا العلم لقال له تلاميذه في قلوبهم وإن لم يقولوا بأسندهم وأنت لماذا لا تبتعد عن الرياء وتبتعد عن مصاولة الأكران. ولهذا احيانا وهذا امر ينبغي ان يفتحه الطلاب وبخاصة العلماء والدعاء وهو الخوف الردود حينما يرد العلماء بعضهم على بعض لا شك اما الانسان اذا قال خطأ لا يقر عليه ولا ينبغي ان يقر عليه وانما ينبه وانما ينبه وهو ما زال العلماء يتعقبوا بعضهم اخطأ بعض وهذا حق لكن ينبغي الانساء حينما يريد ان يرد على احد او يبين خطأ عالم او ينبع الى زلته فعليه ان يفتش في نفسه وان يفتش في قلبه وان يجعل الله نصب عينيه ماذا يريد هل يريد العلو هل يريد ان يقارد فلان على فلان لان فلان من الكبار؟ من العلماء البارزين مع الاسف انك تكاد تلمس في كثير من الردود وتقرأ كما يقاربين الاسطور ان هذا عزيز جدا ومن هنا لا يكاد يكتب القبول لكثير من الردود حينما تكون على هذا النحو يراد منها اما النيل من العالم والحط منه وهذا مشكل او يريد ان يعلو على اكتاف الاخرين وان يسطع اسمه في نجم العلماء ولم يرد وجه الله ولم يرد احقاق الحق وبخاصه الذين يتناولون كبار العلماء يريد ان يقال فلان رد على فلان او فلان اشياء تدور في نفسه وتحك في صدره دوما اسر السريره البسه الله رداءها علانيه هذا باب عظيم وباب خطير ولهذا غالبا لا يؤدي للشقاق ولا يؤدي للنزاع الا حينما تكون النوايا سيئه والمقاصد سيئه اما اذا كانت المقاصد حسنه في الخلاف والمقاصد حسنه في الردود فان غالبا ما تكون النفوس طيبه ولا يكون فيها شيء وحينما يكون ذلك هو الباعث فانه يقول العالم في نفسه رحم الله من اهدى الينا عيوبنا اما اذا كان الباعث غير ذلك فلا ترى الا نزاعا وكالتيوس في حظائرها ينطح بعضها بعضا